ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلمات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم